أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ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 وإن يروا كثفا من السماء فاقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 نَكَبِ أَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُصْبِحُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِذَا بَارَ